القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة آل عمران أعوذ الله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَ لَصْتَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ مَرَأَتُهُ إِنْ مَرَأَنَا رَبِّ إِنِّي نَذَلْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُؤَامَرًا فَانْقَمْ بِالْمِنْ إِنَّكَ أَنْتَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَلَمَّا رَأَىٰ قَالَا رَبَّنَا ها أنفا والله أعلم فَوَكَرَكَ الْأُنثَ وَإِنِّي سَمَّى وإني أعيذ هابك وذريتها من الشيطان الرجيم فَتَقَبَّلَ رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَمَّنَّ بَتَّنَ عَصَمَا وَكَفَٰنَ زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَّى ತೊಬಲ wan ka phalan zakari All right. ಕದ <Sus> إن نن كان سامي الدعاء ان الله يبشرك بيوم صدق كلمات من الله و وصايا مصدق بكلمات من الله و وصايا Oh fool ಹಾಂ oh. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ of a fan. الله بفنكي و طون وان فون كي و pafak wala nisa Ya qa ಬಿ ಆ ಇವ It's more than you might see it or eat. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فَهُوَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ قُلْ كُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا يَرْزُقُكُمُ اللَّهُ وَاصْبِرُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وابرئ الاكماء والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما كنتم تكنون وما تدخرون في يموتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العالمين